أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامبيب الله لا إله إلا هو الحي القير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 فأما الذين فِي قلوبهم زيغ فيتبعون مَا تشابى منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ورازخون في العلم يقولون آمنا به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 كَمْ جَمَعَ النَّاسَ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْرِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 فيِي ذَلِكَ لا عبَةً لؤُولِ أَبصاب زُينََّ تِ حبُّ الشَّوَاتِ مِ النسَاء وَْبَنَ وَقَناَا قير مِمُقطََةِ منِنَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ مُسَوَّمَةٍ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَثَاءُ الْحَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنبِئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَانْتَهُوا عَنْهُنَّ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله تريع الحساب فإن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 ذلك بأنهم قالوا لا تمثنا النار إلا أياما ما دودات كيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤدي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قُلْ أطيع الله والرسول فإن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 إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العميم فلما وضعتها قالت ربي إني آلام الله آلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وان نسميتها مريم وانني اؤيدها بك ذرية تما من الشيطان الرجيم تَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَقَنَ لَهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عندها رزقا قال يَا نَذَهَا رِزْقًا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 أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ لَيْسَ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ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 نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل ثُمَّ نَبْتَهُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا الله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 لا تعقلون ها انتم ها اولئك حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاججوا هُوَ الَّذِي أَنْمَى وَأَنتُمْ لَا تَنْمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِكَ بإبراهيمنا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاره يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بديناره لا يؤده إليك إلا ما دمك 124. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 125. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يذكرهم ولا يذكرهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 يقول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ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 وَإذَا خَدَ اللهَّ متَقًَا النَّبِينَ لَمَا آتَيتُكُم مِن كِتَابِي حِكْمَتِ ثُ جَاءكُمْ ثمُ جَ أَكُمْ رَسُون مُصَدِّقُ لِمَ مَاكُمْ قال أقررتم وأخلتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 كيف يمدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يمدي القوم الظالمين أولئك جزاء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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم فَمِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَأَنْكَثُوا عَذَابًا أَلِيمًا وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ لَا تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا يُطِقْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قل فأتوا بالثورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله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 وما الله بغاف من عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا مِنَ من الذين أوتوا الكتابا ردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون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 أأَصْبَحتُم بِنِغْمَتِهِ إِخْوانَ وَكُتُ مَا لَا شَفَ حُفْرَة مِنَ النَّارِفَأَم قَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَين م لَكُم آاتِي عَكُم تَنتَدُون قلْتَكُم مِنكُمْ أُمم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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا قَانِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ قُلِ اللَّهُمَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنَ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ مَا لَا يَنصُرُونَ أربَت لَهِ مُذَِّةُ أَنَ مَا كُقِفُ إِا بحَابِلٍ مِنَ اللَِّ وَحَابِل مِنَ النَّاسِ وَدَ أُ بَِضَابِ مِنَ اللَّم وَبَ أُ بِضَبِم مِنَ اللهَّهِ وَظُِبَتَّ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 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 112. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مَثَلُ مَا يَنَافِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ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 وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِي تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتَأْكُلُونَ بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله آليم بذات الصدوء إن لَن تَسْكُنَ حَفْنَةٌ تَسَؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَغْمُلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ والله تميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذنه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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم ماذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَطَّ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 أرض والسماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظنين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا سَم ذَكَ الله فَتَفرَرون دُوبِه ذكَر اللهَّه فَتَّوفرَرون دُوبِم وَمَ يو شر الدُّنُوب بَإَّ الله لَ يشرلَ مَا فَل يلَم أ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 موعظة للمتقين ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الآلون إن كنتم مؤمنين إن يمتسكم قرح فقد مثل القوم قرح وَتِكَيأَامُُ داَاوِلهَا بَيمَ النَّاتِ وَلَانَمَ اللهَّهُ إلَذِينَ آمًَا وَيَتَّخِذَ مِن قُمْ شَزَ وَلَّم لَا يُحبُّ الظابِمِ وَلِيومَححِصَ اللهَّ إلَ بِينَ آمَنُ وَيَمحَفَكَافِرين أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَوْمُونَ وَمَا مُحََّدُم إَِّا رَتُول قَدِ خَلَتْ مِن قَابِنِهِ رُوسُن أَفَإِم مَا تَ قُتِلَ قَلَبِتُم ملَ أَقَابِكُمْ وَمَ قَلَدَ عَ قِبَيْه فَلَ يَبُرُ وَم الله شَْئاء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 الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على آقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ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 ورفق كنا عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اِتَّصَدُّونَ وَلَا تَلُونُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ ضَمًّا بِضَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن مستة لهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في امر وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا ين ندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرات في قلوبهم والله نحيي ونميت والله بما تعملون بصير ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت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 وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بتخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عينة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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء نَبْعُ الرِّضْوَانِ اللَّهَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا بَالِقُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنُ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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وَإِذْ أَقَدَ اللَّهُ نِفَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قليلا كررون وَدَفكررون في خلللق السمواتِ والأرض رَبنا ما خلَقتذ بطلَ سبخك حبنا ما خلَقت هذا بطلَ س بخانك فَقنا ذبًا ربنا إن كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمِنُوا بربكم فآمنا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 فاستجاب لهم ربهم لَا لا أضيع ملامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لِأَكْفِرَنَّ عَن سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ حِصْنُ الثَّوَابِ لا يَغْرُرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي بِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ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 الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم